هل يترى حان الوداء فترق رقات منا الدمور هل يترى حان الوداء فترق حان الوداع فترق رقاد منا الدمع وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلول يا ترى حان الوداع حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا والله يمأنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا والله حين التقينا من في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا هل يا ترى حال الولى فترق منا الدموع وبقيت ذكر رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوع هل يا ترى حال الوداع فترق رقات منا الدمو وبقيت ذه رافي الفؤاد منها تحرقت الظلوع مهلا صديقي لا تقل حال الوداع فلاجتما إنا سنا إخوة وأحبة رغم الوداع من له صديقي لا تقل حال الوداع فلجتماع إن ناس نبقى إخوة رغم الوداع من له صديقي لا تقل حال الوداع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداء إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداء فليا ترى حال الوداء فترق رقات منا دموم وبقيت ذكر. رافي الفؤاد منها تحرقت الضلوع هليا ترى حالا ولا فترق رقعت منا الدموع وبقيت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 راف الفؤاد منها تحرقت الظلوح